بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج أمة وسطة نستضيف فيه والمحاور فضيلة الإعلام الشيخ الدكتور عصام البشير لقد تناولنا في الحلقة الماضية جملة من المحاور وفي الحلقات الماضية جملة من المحاور ومعالم الأمة الوسط وقد تحدثنا في الحلقة السابقة على أحد أهم هذه المعالم ألا وهي أن تكون مجددة مجتهدة وقد أفاضل الشيخ مشكورا بجملة توصيفات في هذا الجانب نحن اليوم نتناول بإذن الله عز وجل حديثنا عن سيكون في يعني تمثلات هذا التجديد في واقعنا المعاصر إلى رحاب الشيخ الفاضل نرحب بك في البداية في هذه الحلقة وفي تواصلنا في هذه السلسلة يا مرحبا حياكم الله حيا عبركم المشاهدين والمشاهدات شيخنا الفاضل ماذا تقول اليوم في معالم التجديد اليوم بين المبادئ وبين الآليات كيف نستطيع أن نتحاور سويا في بعض تمثلات هذه الآليات في واقعنا المعاصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تسمح لي أن أعود قليلا ما عن آخر حديث لنا كان عن التجديد في حقل الاجتهاد الفقهي وذكرنا أن سمة هذا هذا الاجتهاد أن يكون اجتهادا جماعيا يجمع بين فقه الفقهاء وخبرة الخبراء لأن الفتوى مركبة من عنصر النص ومقصده ومن عنصر الواقع ومآلاته ومن عنصر الوصل بين النص والواقع فالفقيه يعلم النص ومقصد النص الخبير يعلم الواقع ومآلات الواقع فالاجتهاد الجماعي المركب بين الأمرين هو الأقرب إلى صواب الرأي نظرا لتعقد المشكلات واتساع دائرتها مما يتعذر على الفقيه أن يكون ملما ومحيطا بكل التصورات التي يحتاجها أمر الاجتهاد هذه مسألة مهمة لكنها نما نتحدث عن الاجتهاد الجماعي لا نلغي حق الاجتهاد الفردي بل الاجتهاد الفردي هو الأساس لهذا الاجتهاد الجماعي أن كل يبذل وسعه ويستفرق جهده ثم بعد ذلك يأتي التحاور لهذه الاجتهادات الفردية ليكون هذا التحاور أكثر انضاجا لهذه الآراء ويستخلص من بينها الرأي الصحيح هنا نقول حينما نتحدث عن التجديد الذي نريده في عالم الاجتهاد الفقهي نريد أن يكون مكتنفا بين ضابطين حتى لا يتحول الاجتهاد إلى فوضى أوه. فكرية أو فقهية يلي جبابها من يحسنه ومن لا يحسنه أوه. وهنا يعني أن يكون الاجتهاد صادرا من أهله من استوفى شروط النظر والأدلة والاجتهاد وعلم الاستنباط لعلمه الذين يستنبطونه منهم فاسأل به خبيرا ولا تخف ما ليس لك به علم وأن يكون في المواطن التي أذن الشارع أن تكون محل اجتهاد فهذان ضابطان مهمان صدور الاجتهاد من أهله في محله في هذه هي المسألة حتى لا نقع بين طرفين نقيض الذين يريدون أن يضيقوا على الأمة حق الاجتهاد الذي هو فريض وضرورة بحجة أن لا يتسور هذا الاجتهاد من لا يحسنه استصحابا لقاعدة سد الزرايع وبين من يلي هذا الباب وهو عاطل عن أدواته وآلاته وبالتالي هذا الضبط مهم حتى نفرق بين الاجتهاد الصحيح المنضبط بأصول العلم ومناهج الاستدلال المعتبر عند أهل العلم كعلم أصول الفقه وعلم الحديث وقواعد علم التفسير واللغة العربية وأدواتها وفهم الواقع ومعرفة مواضع الإجماع ومواضع الاختلاف ومعرفة قواعد الترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض وبين الفوضى الفقهي التي يريد بعض الناس تحت باب الاجتهاد أن ينقض المسلمات وينسف الثوابت ويضيع المحكمات على الأمة، فهذا هو هذه مسألة مهمة أردت أن أبينها وهذه تقودنا إلى الحديث عما أشرت إليه وهي قضية ضرورة الشيخ قبل الدخول فيها لا تجد اليوم هناك حالة من حالات الفوضى في الفتوى صحيح وبالتالي هذا يستتبع ما ذكرته حضرتك فيه هذه مشكلتها أن ثمت خلطا كبيرا بين الفتوى وبين الدعوة أن الناس يخلطون أن كل خطيب مفوه بليغ يؤثر في الأسماع يوقظ القلوب يشحذ الهمم يستنهض العزائب يرتقي المنبر فيخطب ويؤثر هو أهل قضية الفتوى فالخلط بين منصب الداعية والخطيب والواعظ. والواعظ والمرشد وبين منصب الفتوى هو خلط أدى إلى هذا الالتباس الفتوى علم وصناعة لا يحسنها إلا من تأهل لها أن يتلقى هذا العلم تلقيا شرعيا صحيحا ليس من بطون الكتب ومن وإنما من أهل العلم وأهل الاختصاص لو أن إنسانا قرأ الآن عشرات الكتب في الطب لا يصبح طبيبا أو قرأ عشرات الكتب في القانون لا يصبح قانونيا محاميا ضليعا أو في الهندسة لا يصبح لا بد أن يلي إله للتخصص أن يدخل المعامل أن يدرك ويسبر أغوار هذا العلم من عارفيه وملميه وأهل الكفاية فيه ثم بعد ذلك يتهيأ لهذا كذلك الفتوى يعني قديما علماؤنا فرقوا بين منصب بين المحدث بين أهل الرواية وأهل الدراية فهناك من يعرف الحديث سندا صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا أو معلولا ولكنه يقف عند هذا الحد ما يستنبط من هذا الفق من هذا الحديث فقها ودراية وحكما قد لا يكون هذا الشخص مؤهلا له ولذلك قالوا المحدثون صيادلة والفقهاء وأطباء هناك من جمع بين منصب الفقه والحديث الأئمة الأربعة، وهنالك من اقتصر على جانب العلم بالحديث، كسليمان بن مهران الأعمش، وهنالك من تمكن في الفقه دون الحديث، وهنالك من جمع بينهما، فإذا هذا إعمال لقضية التخصص، لكن المشكلة اليوم وأسوأ من ذلك هو خطر الافتاء المباشر عبر الفضائيات وعبر مواقع الإنترنت. يعني أولا ضيعت ثقافة لا أدري ومن ترك لا أدري فقد أصيبت مقاتله فكثير من هؤلاء الشباب يأتيه السؤال مباشرة السؤال يحتاج أولا إلى تأمر وقد يحتاج إلى مزيد من الاستفصال لدى السائل لأن بعض البعض المستفتين يضعون السؤال بشكل معين لأنهم يريدون جوابا معينا ثم بعد ذلك يعمم الحكم يقولون الشيخ أفتى بكذا في الحقيقة هو أفتى بناء على تصور معين وضع له فأنت محتاج أن تستفصل السائل عن مراده وتحيط بجوانب القضية لأن قد يكون فيها غوامط لم يشر إليها السائل وهذا مما لا يتسع له طبيعة البرنامج المباشر والأمر الثالث بعد أن فهم الإنسان السؤال يحتاج أن يتأمل في الأدلة وقد يحتاج أن يرجع إلى الكتب ويحتاج أن يحاور غيره من العلماء ليستشيرهم كل هذا مما لا يسعفه وقت البرنامج ولذلك أنا أرى أن, أن تكون معظم هذه الأسئلة لا تجاب على الهواء مباشرة إنما تحال للمقدم البرنامج المحاور الفقيه يتأمل فيها ويأتي في الحلقة القادمة يجيب عن الأسئلة التي سبقت والأسئلة التي وردت للتو يحيلها إلى اللقاء القادم فهذا أضبط والمشكلة إنه إنه أصبح هذا الخلط بين الوظيفة الداعي وبعدين المشكلة إنه أيضا المجتمع الذي يبادر بالأسئلة يكون المتحدث يتحدث عن موضوع دعوي اجتماعي عام فيأتي له بسؤال فقهي، فإن لم يجبه يعني ربما أخذ في خاطره أن أنه تقدم بسؤال أعرض عنه الشيخ ولم يجيبه وإن أجابه خرج عن مقتضى الموضوع الذي هو موضوع الحلقة أو الحوار المطروح ولذلك الأفضل دائما إلا لمن كان متمكنا تمكنا ضليعا والأمر الثاني أن نفرق بين ما يسمى بفتاوى الأفراد وفتاوى الأمة النوازل أيها فتاوى الأفراد يعني تأتي قضية مثل أحكام العبادات هذه التي يعني يكثر السؤال عنها وتكاد تكون الإجابة فيها متقاربة قد لا يكون هناك إشكال في هذا ولكن قضايا النوازل قضايا الاقتصاد والمعاملات الاقتصادية قضايا الفقه السياسي قضايا السلم والحرب قضايا العلاقات الدولية قضايا المجتمع قضايا الطب هناك قضايا الفلك قضايا معقدة فلا يتيسر للإنسان أن يتيح أن تتاح له فرصة أن يجيب عنها باستفادة ولذلك الأولى أن نفرق بين فتوى الأفراد وفتوى الأمة وأن نفرق ذلك بين منصب المفتي وبين منصب الداعية نواصل بعد الفاصل في تناول شق التجديد بعد أن أسهبنا قليلاً في موضوع الفتية وصناعة الفتوى كونوا معنا عزائي المشاهدين <تصفيق> عدنا إليكم مشاهدينا لنواصل الحوار حول قضية صناعة الفتوى كأحد معالم الوسطية التي تحتاج إلى توقف مع الشيخ عصام البشير الشيخ عصام قلت في البداية في الجزء الأول من الحلقة عن بعض إشكاليات الفتوى الفتوى المباشرة تحديداً ولقد سبق أن شاركت أو نظمت مع مجموعة من المهتمين والباحثين مؤتمر منهجية الإفتاء الواقع الماثل والأمل المنشود وخرجت بجملة من التوصيات حبذا لو أطلعتنا على أساليب معالجة الفتوى المباشرة في واقعنا اليوم هناك حاجة للناس وفي المقابل تحتاج من أهل النظر أن, أن يرشدونا بشيء من التوجيه نعم هذا كان مؤتمر أقامه المركز العالمي للوسطية مم. قبل عدة سنوات وكانت برعاية كريمة سمو أمير دولة الكويت وشارك فيه ما يقرب من 200 عالم ممشان. ومن المفتين في العالم الإسلامي وكان من ضمن هذه المخرجات أولا قيام الدعوة إلى قيام معهد عالي للفقيه المعاصر <تصفيق> كانت هناك تجربة في بعض البلاد المعهد العالي للدعوة الإسلامية في المملكة العربية السعودية المعهد العالي للقضاء المعهد العالي لتخريج الدعاء على مستوى متقدم والقضاء كذلك لتخرج القضاء فكانت هناك دعوة وأيده كذلك مؤتمر الإفتاء الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مكة لإقامة معهد عالي للفقيه لإعداد الفقيه الإعداد الذي يتلاءم مع خطورة الفتوى الفتوى بلاغ عن الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم وقد قام بها سيد الأنبياء والمرسلين وفتواه اشتملت على الحكمة وفصل الخطاب وقام من بعده الصحابة وهم متفاوتون في الفتية كما نبه إلى ذلك الإمام محمد بن حزب رحمه الله فمن هنا وجب علينا أن نقوم بالتأهيل العلمي العملي اللازم النوعي النوعي م. اللازم لمسألة الفتوى أه. يعني بعد أن يتخرج الإنسان من كليات الشريعة وقسم الفقه والأصول ينال حظه من دراسات متميزة يأخذ بحظه من العلوم الشرعية تعمقا ويأخذ في مناهج الإفتاء والفتوى ويأخذ في إشكاليات قضايا العصر وفقه النوازل م. حتى يكون لديه الوعي بالواقع المعاصر ولديه الوعي بالمقاصد الشرعية والنصوص الجزئية والمدارس الفقهية ويتمكن ويكون أهل لهذا على المدى البعيد هي رؤية استراتيجية في أن نخرج الفقهاء المتمكنين وليس الأدعية الأمة الآن تعاني من الأدعية وتعاني من عدم الفصل بين كما قلنا منصب الخطيب والداعية ومنصب المفتي الأمر الثاني أنا أدعو كذلك القنوات لا سيما القنوات الإسلامية وغيرها أن تكون لديها لجان تعنى بترتيب البرامج المتعلقة بقضايا الفتوى مه. فتميز كما قلنا بين الفتاوى الفردية والفتاوى المتصلة بفقه النوازل في قضايا الأمة مه. ولا يعطى هذا إلا لمن كان متمكنا وتعمل على أن, أن تجعل هذه البرامج ليس برامج مباشرة مع الجمهور وإنما يعد لها إعداد سليم وأيضا نشيع ثقافة لا أدري يعني كان الإمام الشعبي وهو تابعي جليل من تلاميذ بالمسعود مسعود يقول له بعض الناس ألا تستحي من قول لا أدري وأنت إمام أهل العراق وفقههم فكان يقول ولكن الملائكة لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وإمام دار الهجر مالك كان يقول بعد أن يستفرغ سعه في المسألة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقين. فهذه المسألة مهمة جدا أن الآن تركت هذه الثقافة ونالك أيضا ظاهرة التعصب للمذاهب وهذه إشكالية ونحن أيضا بين طرفين طرف يتعصب لها وطرف يتعصب عليها المتعصبون لها يوجبون على كل مسلم أن يلتزم مذهبا من المذاهب وهذا ما عبر عنه صاحب الجوهرة وواجب تقليد حبر منهم كما حكى القوم بلفظ يفهمه أي أنه على كل مسلم وجوبا حتما لازما أن يتبع إماما أو مذهبا من المذاهب وطبعا لا واجب إلا ما أجبه الله ورسول وبالمقابل هناك من يريد أن يحرم الـ الـ الانتماء إلى المذاهب الفقهية بحجة العمل بالدليل والناس أصناف هناك عالم يستطيع أن يوازن بين الأدلة ويرجح ويأخذ بما أداه إليه اجتهاده فهذا يأخذ باجتهاده وهنالك متبع يسأل العالم عن المسألة بدليلها وهنالك عام والعامي مذهبه مذهب من يفتيه وعليه أن يستفتي من يغلب على علمه الظن على علمه وورعه واعتداله لأن العلم يعصم عن الفتيا بالهوى أو بالجهل والورع يعصم عن الفتيا بالهوى والاعتدال يعصم عن الفتيا بالوقوع في طرفي الإفرات والتفريط إذا هنالك العلم هنالك الورع هنالك الاعتدال فلدينا العام مذهبه مذهب من يفتي. والعام هنا ليس فقط الذي يعني يعني قد يكون متخصصا في جانب ولكنه عام في علوم الشريعة ليس انتقاصا من مكانة أحد أي نعم فإذا هذه ضوابط مم. مهمة إشاعة أن المستفتي أيضا له آداب مم. يعني عليه أن يعرض المسألة عرضا موضوعيا لأن بعض الناس كما قلت يكيف السؤال على مقتضى الجواب الذي يريده مم. ويكون هذا تحريف وبعض الناس إذا كان منتميا إلى مذهب من المذاهب وجد أن المذهب متشدد يبحث إلى مذهب آخر مم. فالتنقل بناء على التشهي وتتبع الرخص أنكره العلماء وبعضهم قد يريد حالة من حالات التلفيق المذهبي مثلا بعض المذاهب لا تشترط الولي في الزواج وبعضهم لا يشترط المهر وبعضهم لا يشترط الشهود فيأتي إنسان آخر يقول إنري زواجا لا مهر فيه ولا ولية ولا شهود هذه حالة لم يقل بها أحد من العلماء لأن الذي لم يقل بالمهر قال بالولي والذي لم يقل بالولي قال بالشهود والذي لم يقل بالشهود قال بالمهر إذن في آداب تتعلق نحتاج إلى أن نستصدر دليل المستفتي وهناك دليل المفتي أو ميثاق المفتي وهناك الحاجة إلى المعهد الذي يخرج لنا المفتين وهناك اللجان الرقابية التي تتبع للقنوات التي يمكن أن تضبط عملية الإفتاء وبرمجة الإفتاء ومن يقدم للإفتاء ومن لا يقدم للإفتاء وأعتقد في ظل هذه الأشياء ثم القضايا المتعلقة بالنوازل الكبرى تحال إلى المجامع الفقهية لدينا أنماط من هذه المجامع في مجامع قارية مثل مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا في الهند هناك مجامع تعنى بقضايا الأقليات مثل المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث هناك مجامع قطرية مثل مجمع الفقه في السودان، مثل هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، مجمع البحوث في الأزهر الأص أنه عالمي، وبدأ بدأ يستعيد هذه العالمية شيئا فشيئا الآن. هنالك مجامع دولية عالمية مثل المجمع التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة ومجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. هناك مؤسسات للاجتهاد الجماعي طبيعتها متخصصة زي المنظمة الإسلامية <تصفيق> للعلوم الطبية هذه في قضايا الطب في قضايا الوقف هناك في قضايا الوقف هناك في قضايا الاقتصاد هيئات الرقابة الشرعية فإذن يمكن أيضا في مجال الفنون الإعلام الإعلام، السينما، المسرح، الدراما، التمثيل، الكوميديا يمكن أن تقوم بعض المجامع أو اللجان الفقهية المتخصصة التي تجمع أيضا بين الإعلاميين من جهة وبين الفقهاء من جهة ويدرس كل ما يحيط من متطلبات الإنتاج الإعلامي حتى يكون في ظل الإطار الشرعي وفي هذا يستطيع أن ينضبط تنضبط مسألة الفتوى طبعا لا تستطيع أن تحجر أنت اليوم على الفتوى هذه مستحيلة بعض الناس كانوا يقولون إن على الحاكم أو ولي الأمر أن يحجر الفتوى مستحي مستحيل أن تحجر على أحد ولكن أن تشيع الثقافة الصحيحة للفتوى وللمستفتي وللمفتي والآداب المتعلقة بالفتية أن تعمل على إشاعتها وأن تبرز منهم من يملكون القدرة على الفتوى حتى يتعرف الناس على الجهات والمرجعيات التي يلجؤون إليها في الفتية وأن الفتوى تختلف عن طبيعتها عن القضاء القضاء ملزم ولكن الفتوى غير ملزمة وهناك أدعي الفتوى عبر مواقع الانترنت يقول لك أبو فلان من أبو فلان أهليته الشرعية مكانته علمه من أين تخصص ويأتي بالغث والسمين والنافع والضار والطيب والخبيث ويبلبل الأمة بلبلة كبيرة فأيضا حتى فيما يتعلق بمواقع الانترنت ينبغي أن يكون هنالك رجوع إلى أهل العلم المعتبرين حتى تنضبط الفتوى وتحقق أيضا الضوابط الشرعية ونراعي فيها تغير الفتوى أيضا بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد والنيات فلعل هذا جزء من الجانب الإحياء التجديدي في مسيرة الأمة لضبط مسيرة الفتية. الشيخ الجليل يعني على ما في الفتوى من فوضى وعلى يعني مجمل ما طرحت من توصيات إلا أنها تعكس جانب مشرق هو رغبة الناس وحرصهم ومستوى الإيمان والتدين الذي يعني, يعني تعيشه الأمة اليوم من حرصها على الاستفتاء وعلى مراجعة المفتين أو حتى إشباه المفتين لكنها مؤشر أو ملمح جميل كل الشكر والتقدير للشيخ الشيخ المشير على هذا الإطنام في موضوع الفتوى كملمح من ملامح التجديد في معالم الأمة الوسط نلقاكم في الحلقة القادمة دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته